تسلبني كلمة القاه في بلد الغرب السلكولو. أكلم الشيكة والحديدة وكالخير وهم أراني أولاد التربا غير نرجع وش حاش عيبة هذرت لفهم أخسرت فلوسي ومشيت مغراب علي هاك دو ليدي منخلي خوتي ونتغرب كون خليت درت فلوسي مشروع في بلادي كون نقيص نهلي وخوتي وصحابي رح كنضربو ديمارو ما مهلين وما صور راه الله معز بلادي اولى خلي دخلي تدل لقوري ها هاري والله يدير لي فيها الخير اروا ل اخويا